ما يحبس الا يوم ياتيهن ليس مصروفا عنهم الا يوم ياتيهن ليس مصروفا عنهم وحاق بهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن ادقنا الانسان منا رحمه ثم نزعناها منه ثم نزعناها منه ان نه ليؤس كفور ولئن أذقنه نعما بعد ضراء مسده ليقولن ليعقولا ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك أولئك لك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تاركون بعض ما يوحى إليك وضائق به أن يقول أن يقولوا لولا أزل عليه كذل أو جاء معه ملك إنما الله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراء قل فأتوا بعشر سواه مثله مفتريات ودعوا من استطعت من, من دون الله إنكم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم أنما ذِلِ بِعَيْنِ اللَّهِ وَأَن لَّا إله إِلَّا هُوَ فهل أنتم مسلمون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 الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنِكِ مِنْ وَبِهِ وَيَتْلُهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَيَتْلُهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قبله كتاب موسى إماما ورحما وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِلَىٰ مُنَّ وَرَحْمَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُر بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَإِنَّا مَوْعِدُهُمْ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ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 الذين خسروا أفسهم وضل عنهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأقصون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبطوا إلى ربهم أولئك أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل فريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا هل يستويان مثلا الا فلا تذكرون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 وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم لا باديا رأيه وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على غينة من ربي واتاني رحمة من عذبه وأتاني رحمة من عذبه فعُميت عليكم أنُلزمكمها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه ما لن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا انهم ملاقو ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم اعلم الغيب ولا اعلم الغيب ولا 129. ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري لن الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين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 أردت أن أَنْصَحَ لَكُمْ إن كَانَ اللَّهُ إِذْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ وأوحي إِلَى لَ امنك الا من قد امن فلا تبت اذ بما كانوا يفعلون واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلمون ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون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 حتى إذا جاء أمرنا وفرت النور قل نحمل, فيها قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما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 قال ساوي الى جبلي يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا مغرق وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا ارض بلعي ماءك ويا سماء اقلعي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 عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعرضك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعود بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا توفرني وترحمي أكن من الخاسرين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 ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد اخاهم هودا قال يا قوم عبد الله ما لكم, ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم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 وكنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمها فمن ينصرني من الله إن عصيته فما لي غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آيها فدروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء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 ائمه فضحكت فبشرناها باسحاق ومن ورائه اسحاق يعقوب قالت يا ويلتا الد وانا عجوز وهذا بدعي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله رحمة الله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 عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير معدود ولما جاءت رسلنا رسولنا لقصي.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 سُرُ رَبُّكَ لَن يَصِلُوا إليك فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ منكم أَحَدٌ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُم أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أصابهم إن موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضود وامطرنا عليها حجارة من مسومة عند ربك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 قَالُوا عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِصْتِ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءً وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِذْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنْعَرِيكُمْ بِحَفِيظٍ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 وَرَبَّكُمْ ثُمَّ تُبُو إلَيْهِ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 فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء إلا ما جاء أَمْرُ ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أَخَذَ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لا آية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نأخره إلا لأجل معدود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 وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُنَّ نَصِيبَهُنَّ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينه وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعماله إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إِنَّهُ بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار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 ونانتظروا ان منتظرون ولله غيب السماوات والارض وإليه يرجع, الأمر كله واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل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 إن ربك عليم الحكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن فَأَوْطَرُحُوهُ أَرْضًا يَخْلُو لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ يَخْلُو لكم وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُونَ مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قال قائل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 قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبة ان اذا لخاسرون فلما ذهبوا به اجمعوا ان وقالوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون تركنا يوسف عيد وتركنا يوسف عيد متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا. بديه بدمن كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل, فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا فأدلاد الوهى قال شرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين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 والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 أحسن مثواي إنه لا يخلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا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 إلا أي يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن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 فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا إِلَيْهِ وقلن وَقُلْنَا لله ما وَقُلْنَا بشرا لِلَّهِ مَا هَذَا ملك إِنْ هَذَا إِلَّا الذي كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الذي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 يا صاحبي السجن أربان متفرقون خير من الله خير من الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتها سميتها أمت ما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 أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملا أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعلمون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما والذكر بعد امه انا نلدكم بتاويله فامسلون يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله فما في سنبله الا قليلا مما تاكلون ثم ياتي من سبع شداد يا ما قدمتم لهم قدمتم لهم إلا قليلا مما ثم يأتي من بعد ذلك عام. وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله فاسألهما بال النسوة التي قطعن أيديهم إن ربي طِبْكُنَّ إِذْ رَأَوْتَ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِلْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ وَنَرَاهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ذلك ليعلم أني لم أقنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.